بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تتمة العلم ووضعوا لبعض لجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريق للعقرب وهكذا تعالة للثعلب ومثل المضرة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 اسم الإشارة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذهتي تا على الأنثى قطصر يشار إلى المفرد المذكر بذا ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء وتي وتا وذهي بكسر الهائي باختلاس وبإشبع وته بإسكان الهائي وبكسرها باختلاس وإشباع وذاته وزان تاني للمثنى المرتفع وفي سواه زينتين ذكرت صيغ يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بزاني وفي حالة النصب والجر بزيني وإلى المؤنثتين بتاني في الرفع وتيني في النصب والجر وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو مع واللام إن قدمتها ممتنعه يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى ولهذا قال المصنف لجمع مطلقة ويقتضي هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم وهو كذلك ولكن الأكثر استعمالها في العاقل ومن غرودها في غير العاقل قوله ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام وفيها لغتان المد وهي لغة أهل الحجاز وهي الواردة في القرآن العزيز والقصر وهي لغة بني تميم وأشار بقوله ولد البعد انطقى بالكاف إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه له رتبتان القرب والبعد فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك أو الكاف واللام نحو ذلك وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الاعراب وهذا لا خلاف فيه فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك وعليه قوله رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراث الممدد ولا يجوز الاتيان بالكاف واللام فلا تقولها ذلك وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان قربا وبعدا كما قررنا والجمهور على أن له ثلاث مراتب قربا ووسطا وبعدا فينشار إلى من في القربة بما ليس فيه كاف ولا لام كذا وذي وإلى من في البسطة بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك وإلى من في البعدة بما فيه كاف ولام نحو ذلك. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكافصلة في البعد أو بسمفه فه أو هنّا أو بهنا لكنطقا أو هنّا. يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التمبيه فيقال ها هنا. ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناتا وهنالك وهنّا. بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون وبثم وهنت وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وما بعده للبعيد الموصول موصول الاسماء الذي الانثى التي واليا اذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه او له العلامه والنون ان تشدد فلا ملامه والنون من زيني وتيني شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف أحدها أن المصطرية وتوصل بالفعل المتصرفي ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو, نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وأن عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فهي مخففة من الثقيله ومنها أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم ومنه قوله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا وأن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورة ومنها كي وتوصل بفعل مضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا ومنها ما وتكون مصطرية ظرفيه نحو لا اصحبك ما دمت منطلقا أي مدة دوامك منطلقا وغير ظرفيه نحو عجبت مما ضربت زيدا وتوصل بالماضي كما مثل وبالمضارع نحو لا اصحبك ما يقوم زيد وعجبت مما تضرب زيدا ومنه بما نسوا يوم الحساب وبالجملة الاسميه نحو عجبت مما زيد قائم ولا أصحبكما ما زيد قائم وهو قليل وأكثر ما توصل الظرفية المصدريه بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا ويقل وصلها أعني المصدرية الظرفية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم نحو لا أصحبك ما يقوم زيد ومنه قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع ومنها لو وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد وبالمضارع نحو وددت لو يقوم زيد فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي وهو أن وأن وكي وما ولو وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه نحو وددت لو تقوم أي قيامك وعجبت مما تصنع وجئت لكي أقرأ ويعجبني أنك قائم وأريد أن تقوم وقد سبق ذكره وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة فإن سنيت اسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان وبالياء في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين وإن شئت شدت النون عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان وقد قرا والذان يأتيانها منكم ويجوز التشديد ايضا مع الياء وهو مذهب الكوفيين فتقول اللذين واللتين وقد قرا ربنا ارنا الذين بتشديد النون وهذا التشديد يجوز ايضا في تثنيه ذا اسمي الاشاره فتقول زاني وتاني وكذلك مع الياء فتقول زين وتين وهو مذهب الكوفيين والمقصود بالتشديد ان يكون عوضا عن الالف المحذوفه كما تقدم في الذي والذي انتهى جمع الذي الاولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نثقا باللات واللائي التي قد جمعا والائك الذين نزرا وقع يقال في جمع المذكر الاولى مطلقا عاقلا كان او غيره نحو جاءني الاولى فعل وقد يستعمل في جمع المؤنث وقد اجتمع الأمران في قوله وتبلي الاولى يستلئمون على الاولى تراهن يوم الروع كالحدا القبلي فقال يستلئمون ثم قال تراهن ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه وبعض العرب يقول الذون الرفع والذين في النصب والجر وهم بن هذيل ومنه قوله نحن الذون صبح الصباح يوم النخيل غارة من الحاحة ويقال في جمع المؤنث اللات واللائي بحذف الياء فتقول جاءن اللات فعلنا واللائي فعلنا ويجوز إثبات الياء فتقول اللات واللائي وقد ورد اللائي بمعنى الذين قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللاء قد مهد الحجوره كما قد تجيء الاولى بمعنى اللائق كقوله فأما الأولى يسكن غور تهامة فكل فتاة تترك الحجل قصما ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وك وكلتي أيضا لديهم ذات وموضعا اللاتي اتى ذوات أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والالف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامت ومن قاموا ومن, ومن, ومن قمنا وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركبا وما ركبتا وما ركبوا وما ركبنا وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمة وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وقولهم سبحان ما سخر كنا لنا وسبحان ما يسبح الرعد بحمده ومن بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ومنه قول الشاعر بكيت على سرب القطى إذ مررن به فقلت ومثلي بالبكاء جدير أثرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيره وأما الأنف واللام فتكون للعاقل ولغيره نحو جاءني القائم والمركوب واختلف فيها فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح وقيل إنها حرف موصول وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء وأما من وما غير المصطرية فسمان اتفاقا وأما ما المصطرية فالصحيح أنها حرف وذهب الأخفش إلى أنها سم ولغة طيء استعمال ذو موصولة وتقول للعاقل ولغيره وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفرد ومثنى ومجموعة فتقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قام وذو قمنا ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمن وهو المشار إليه بقوله وكلتي أيضا البيت ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوى وذو في الرفع وذوي وذوي في النصب والجر وذوات في الرفع وذواتي في الجر والنصب وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية ومنهم من يعربها بالواوي رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرى فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام فتكون مثل ذي بمعنى صاحب وقد روي قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسب ذي عندهم ما كفانية بالياء على الأعراب وبالواو على البناء وأما ذاته فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات ومنهم من يعربها إعراض مسلمات فيرفعها بالضم وينصبها ويجرها بالكسرة ومثل ما ذا بعد ما أو من إذا لم تلغ في الكلام يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة فتقول من ذا عندك وما ذا عندك سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره، وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين نحو من ذا جاءك وماذا فعلت فمن اسم استفهام وهو مبتدأ وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك وكذلك ما مبتدأ وذا موصول وهو خبر ما وفعلت الصلة والعائد محذوف تقديره ماذا فعلته أي من الذي فعلته واحترز بقوله إذا لم تلغ في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك أي أي شيء عندك وكذلك من ذا عندك فماذا مبتدا وعندك خبره وكذلك من ذا مبتدا وعندك خبر فذا في هذين الموضعين ملغاه لأنها جزء كلمة لأن المجموعة اسم استفهام انتهى. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة الشرح: الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول ان كان مفردا فمفرد وإن كان مذكرا فمذكر وان كان غيرهما فغيرهما نحو جاءني الذي ضربته وكذلك المثنى والمجموع نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم وكذلك المؤنث تقول جاءني التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن وقد يكون الموصول لفظه مفرد مذكرا ومعناه مثنا أو مجموعا أو غيرهما وذلك نحو من وما إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا على حسب ما يعنى بهما انتهى وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي بنه كفل الشرح صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور وهذا في غير الصلة الألف واللام وسيأتي حكمها ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط: أحدها أن تكون خبرية الثاني كونها خالية من معنى التعجب الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية فلا يجوز جاء الذي ضربه خلافا للكسائي ولا جاء الذي ليته قائم خلافا لهشام واحترز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه وإن قلنا إنها خبرية واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم فإن هذه الجملة تستبعي سبق جملة الأخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم والشرط في الظرف والجار والمجرور ان يكون تامين والمعني بالتام ان يكون في الوصل به فائده نحو جاءني الذي عندك والذي في الدار والعامل فيهما فعل محذوف وجوب والتقدير جاءني الذي استقر عندك او الذي استقر في الدار فان لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهما فلا تقول جاءني الذي بك ولا جاء الذي اليوم انتهى وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة قال المصنف في بعض كتبه واعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب واسم المفعول نحو المضروب والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه فخرج نحو القرشي والأفضل وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع وإليه أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل ومنه قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا الرأي والجدل وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر ودعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز في الاختيار وقد جاء وصفها بالجملة الإسمية وبالظرف شذوذا فمن الأول من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معده ومن الثاني قوله من لا يزال شاكرا على المعه فهو حرم بعيشة ذات سعة انتهى أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف يعني أي مثل ما أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفرداً كان أو مثنى أو مجموعة نحو يعجبني أيهم هو قائم ثم إن أياً لها أربعة أحوال أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أيهم هو قائم الثاني ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي قائم الثالث ألا تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي هو قائم وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث نحو يعجبني أيهم هو قائم ورأيت أيهم هو قائم ومررت بأيهم هو قائم وكذلك أي قائم وأي قائم وأي قائم, وأي قائم وكذا أي هو قائم وأي هو قائم وأي هو قائم الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو يعجبني أيهم قائم ففي هذه الحالة تبنى على الضم فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت اي وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة وهي ما إذا اضيفت وذكر صدر الصلة أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة أو لم تضف وذكر صدر الصلة وخرج الحالة الرابعة وهي ما إذا اضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرف حينئذ انتهى وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف ايا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وان لم يستطل فالحذف نزر وأبوا ان يختزل إن صلح الباقي لوصل مكملي والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل نوصف كمن نرجو يهب يعني أن بعض العرب أعرب أي مطلقا أي وإن اضيفت وحذف صدر صلتها فيقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم وقد قرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم بالنصب وروي فسلم على أيهم أفضل بالجر وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأا وخبره مفرد فلا تقول جاءني اللذان قام ولا اللذان ضربة لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة بل يقال قاما وضربا وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة نحو جاءني الذي هو ضارب زيدا فيجوز حذف هو فتقول جاءني الذي ضارب زيدا ومنه قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوء والتقدير بالذي, بالذي هو هو قائل لك سوء فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل وأجازه الكوفيون قياسا نحو جاء الذي قائم التقدير جاء الذي هو قائم ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن في قراءة الرفع والتقدير هو أحسن وقد جوزوا في لا ما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولك وزيد خبرا لمبتدا محذوف والتقدير لاسي الذي هو زيد فخلف العائد الذي هو المبتدا وهو قولك هو وجوبا فهذا موضع خلف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تفل الصلة وهو مقيس وليس بشارك وأشار بقوله وأبوا ان يختزل ان صلح الباقي لوصل مكمل إلى أن شرط حذف صدر الصلة الا يكون ما بعده صالحا لأن يكون الصلة كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق أو ظرف أو جار ومجرور تامان نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر السلة، فلا تقول جاءني الذي أبوه منطلقون تعني الذي هو أبوه منطلقون لأن الكلام يتم دونه فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا وكذا بقية الأمثلة المذكورة ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها فلا تقول فيه يعجبني أيهم هو يقوم يعجبني أيهم يقوم لأنه لا يعلم الحذف ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدا بل الضابط أنه ما تحتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف العائد وذلك كما إذا كانت الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صارح لعوده على الموصول نحو جاء الذي ضربته في داره فلا يجوز حذف الهاء من ضربته فلا تقول جاء الذي ضربت في داره لأنه لا يعلم المحدود وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإيهام فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وسواء أكان الموصول ايا أم غيرها بل ربما يشعر ظاهر كلامه لأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات لأن كلامه في ذلك والأمر ليس كذلك بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لأن يكون صله كما تقدم نحو جاء الذي هو أبوه منطلق ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق وكذلك المنصوب والمجرور نحو جاءني الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت به في داره وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي إلى, آخره إلى العائد المنصوب وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم فيجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربته ومنه قوله تعالى زرني ومن خلقت وحيدا وقوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا التقدير خلقته وبعثه وكذلك يجوز حذف الهائن معطيكاه فتقول الذي أنا معطيك درهم ومنه قوله ما الله موليك فضل فحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر تقديره الذي الله موليكه فضل فحذفت الها وكلام المصنف يقتضي أنه كثير وليس كذلك بل الكثير حذفه من الفعل المذكور وأما مع الوصف فالحذف منه قليل فإن كان الضمير منفصلا لم يجوز الحذف نحو جاء الذي إياه ضربت فلا يجوز حذف إياه وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف نحو جاء الذي إنه منطرق فلا يجوز حذف الهاء وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص نحو جاء الذي كانه زيد انتهى كذاك حذف ما بوصف خفضا كأن تقاضم بعد أمر من قضا كذا الذي جرب ما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحدث إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو جاء جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذفها وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحدث نحو جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمس وأشار بقوله كأنت قاضي إلى قوله تعالى فقض ما أنت قاض التقدير ما أنت قاضيه فحذفت الهاق وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به فيجوز حذف الها فتقول مررت بالذي مررت قال الله تعالى ويشرب مما تشربون أي منه وتقول مررت بالذي أنت مار أي به ومنه قوله وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فضح منها بالذي أنت بائح أي أنت بائح به فإن اختلف الحرفان لم يجوز الحذف نحو مررت بالذي غضبت عليه فلا يجوز حذف عليه وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين لأن الباء الداخلة على الموصول للالصاق والداخلة على الضمير للسببيه وإن اختلف العاملان لم يجز الحذف أيضا نحو مررت بالذي فرحت به فلا يجوز حذف به وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به نحو مررت بالذي مررت فهو بر أي بالذي مررت به فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرف هو ال، وقال سيبويه هو اللام وحدها فالهمزة عند الخليل همزة قطع وعند سيبويه همزة ضفط لجتلبت للنطق بالساكن والألف واللام المعرفة تكون للعهد فقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل وقوله, وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول والاستغراق الجنس نحو إن الإنسان لفي خسر وعلامتها أن يصلح موضعها كل ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة والنمط ضرب من البسط والجمع أنماط مثل سبب وأسباب والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد كذا قاله الجوهري وقد تزاد لازما كلات والآن والذين ثم اللاتي وللطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة ثم مثل الزائدة اللازمة باللات وهو اسم صنم كان بمكة وبالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح واختلف في الألف واللام الداخلة عليه فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما في قولك مررت بهذا الرجل لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت وعلى هذا لا تكون زائدة وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور ومثل أيضا بالذين واللات والمراد بهما ما دخل عليه أل من الموصولات وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة فتكون الألف واللام زائدة وهو مذهب قوم واختاره المصنف وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي فإن لم تكن فيه فبنيتها نحو من وما إلا أيّا فإنها تتعرف بالإضافة فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة كما حذفت من قوله سلام عليكم من غير تنوين يريد السلام عليكم واما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا على العلم في قولهم في بنات أوبر علم لضرب من الكمأة بنات الأوبر ومنه قوله ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر والأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم فالألف واللام عنده غير زائدة ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز كقوله رأيتك لما أنعرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري والأصل وطبت نفسا فزاد الألف واللام وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة وهو مذهب البصريين وذهب الكفيون إلى جواز كونه معرفة فالالف واللام عندهم غير زائدة وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبري وقوله وطبت النفس يا قيس السري انتهى وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول ال عليه كقولك في حسن الحسن وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان وهو في الأصل من أسماء الدم فيجوز دخول ألف في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل وحذفها نظرا إلى الحال وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقل إلى أن فائدة دخول الأرف واللام الدلاله على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها. وحاصل أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحو أنه إنما سمي به تفاؤلاً بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك كقولك الحارث نظراً إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرث وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحو وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه على من لم تدخل الألف واللام بل تقول فضل وحارث ونعمان فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك وكذلك أرضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤت بهما انتهى وقد يصير علما بالغلبة مضاف نوم صحوب ألك العقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أو جبوة في غيرهما قد تنحذف من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب ولكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى حتى إنهما إن أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة نحو يا صاعق في الصعق وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحذف في غيرهما شذوذا سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا والأصل العيوق وهو اسم نجم وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله وكذا ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره نحو يا ابن عمر انتهى. الابتداء مبتدا زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدا والثاني فاعل نغنى في أسار زاني وقس وكاستفها من النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر فمثال الأول زيد عاذر من اعتذر والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني فزيد مبتدأ وعاذر خبره ومن اعتذر مفعول لعازر. ومثال الثاني أثار ذاني فالهمزة للاستفهام، وسار مبتدأ وذاني فاعل سد مسد الخبر ويقاس على هذا ما كان مثله وهو كل وصف يعتمد على استفهام أو نفي نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما وتم الكلام به فان لم يتم به الكلام لم يكن مبتدا نحو أقائم أبواه زيد فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل بقائم ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ. إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدا إذا رفع ضميرا مستترا فلا يقال فيه ما زيد قائم ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل على أن في المسألة خلافا ولا فرق بين أن يكون الاستفام بالحرف كما مثل أو بالاسم قولك كيف جالس العمران وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان وما قائم الزيدان فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأا وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش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 أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان فليس فعل ماض ناقص وقائم اسمه والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس وتقول غير قائم الزيداني فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة والزيدان فاعل بقائم سد ما سد خبر غير لأن المعنى ما قائم الزيدان فعمل غير قائم معاملة ما قائم ومنه قوله غير لاه عداك فالطرح اللهوة ولا تغترر بعارض سلم فغير مبتدا ولاه مخفوض بالإضافة وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن فغير مبتدأ ومأسوف مخفوظ بالإضافة وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل وقد سد مسد خبر غير وقد سأل أبو الفتح ابن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتداً إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام وذهب الأخفش والكفيون إلى عدم اشتراط ذلك فأجازوا قائم الزيداني، فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سدما سد الخبر وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدا من غير أن يسبقه نفي او استفهام وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا فخير مبتدا ونحن فاعل سد مسد الخبر ولم يسبق خير نفي ولا استفهام وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت فخبير مبتدا وبنو لهب فاعل سد ما سد الخبر انتهى والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر الوصف مع الفاعل إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابق وهو قسمان ممنوع وجائز فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان أحدهما أن يكون الوصف مبتدأا وما بعده فاعل سدم سد الخبر والثاني أن يكون ما بعده مبتدأا مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل مسد ما الخبر ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما والأول في هذه الآية أولى لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول باجنبي لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير لأنه مبتدا فليس, فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح وإن تطابق تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إلى آخر البيت أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه إن في غير الإفراد وهو التثنية والجمع هذا هو المشهور من لغة العرب ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر وإن لم يتطابق وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد فهذا التركيب غير صحيح ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل سد مسد الخبر انتهى ورفعوا مبتدا بالبتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدا مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدا. فالعامل في المبتدا معنوي وهو كون لسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها واحترز بغير الزائدة من نسلي بحسبك درهم فبحسبك مبتدا. وهو مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم فرجل مبتدأ وقائم خبر ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ وهذا هو مذهب السيبويه رحمه الله، وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدا والخبر للابتداء، فالعامل فيهما معنوي، وقيل المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، وقيل ترافع، ومعناه أن الخبر رفع المبتدىء وأن المبتدىء رفع الخبر. وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبوي وهذا الخلاف مما لا طائل فيه والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأياد شاهدة عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم الفائدة وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدا جملة ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدا جملة بل ينتظم منه مع الفعل جملة وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره انتهى ومفرد يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقتله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وسيأتي الكلام على المفرد فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقتله والرابط اما ضمير يرجع إلى المبتدا نحو زيد قام أبوه وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم التقدير منوان منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدا كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدا بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما و والقارعة ما القارعة وقد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد أو عموم يدخل تحته المبتدا نحو زيد نعم الرجل وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط كقولك نطقي الله حسبي فنطقي مبتدأ أول والاسم الكريم مبتدأ ثاني وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي وكذلك قولي لا إله إلا الله انتهى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة وأما المفرد فاما ان يكون جامدا أو مشتقا فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير نحو زيد أخوك وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير والتقدير عندهم زيد أخوك هو وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير وان لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو هذا إذا لم يرفع ظاهرا. وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان والمكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا فان رفعه لم يتحمل ضميره وذلك نحو زيد قائم غلاماه فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميره وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق وإن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نحو زيد قائم أي هو فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلك زيد قائم هو فقد جوز سيبويه فيه وجهين أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم والثاني أن يكون فاعلا بقائم هذا إذا جرى على من هو له فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز, وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن فمثال ما أمن به اللبس زيد هند ضاربها هو ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وهو زيد هند ضاربها هو فإن شئت أتيت بهوى وإن شئت لم تأت به وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين ولهذا قال وأبرزنه مطلقا يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين وقد ورد السماع بمذهبهم فمن ذلك قول الشاعر قومي ذر المجد بانوها وقد عرمت بكنه ذلك عدنان وقحطان التقدير بانوها هم فحذف الضمير لأمن اللبس انتهى وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا نحو زيد عندك وزيد في الدار فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة واختلف النحويون في هذا فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد وأن كل منهما متعلق بمحذوف وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار وقد نسب هذا لسيبويه وقيل إنهما من قبيل الجملة وإن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل التقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنا كائن أو استقر وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات والحق خلاف هذا المذهب وأنه متعلق بمحذوف وذلك المحذوف واجب الحذف وقد صرح به شذودا كقوله لك العز إن مولاك عز وإيهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة نحو مررت برجل, برجل عندك أو في الدار أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار أو صله نحو جاء الذي عندك أو في الدار لكن يجب في الصله أن يكون المحذوف فعلا التقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم انتهى ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفدث أخذرا ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ بشرط أي يفيد كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبر فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعه انتهى ولا يجوز لابتداب النكره ما لم تفد كعند زيد نمره وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبه في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل الأصل في المبتدا أن يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في الدار رجل وعند زيد نمرة فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجوز نحو قائم رجل الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام نحو هل هلفة فيكم الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك فذكر هذه الستة المذكورة والسابع أن تكون شرطا نحو من يقم أقم معه الثامن أن تكون جوابا نحو ان يقال من عندك فتقول رجل التقدير رجل عندي التاسع أن تكون عامة نحو كل يموت العاشر ان يقصد بها التنويع كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبره وكذلك ثوب أجر الحادي عشر أن تكون دعاء نحو سلام على آل ياسين الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف نحو مؤمن خير من كافر الرابع عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذا وشيء جاء بك والتقدير ما أهر ذا ما ناب إلا شر وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب وشيء عظيم جاء بك فيقول داخلا في قسم ما جاز لبتداء به لكونه موصوفا. لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا وهو هنا مقدر السادس عشر أن يقع قبلها هواو الحال كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا محياك أخفى ضوءه كل شارقي السابع عشر أن تكون معفوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو كميمي ورجل في الدار التاسع عشر أن يُعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار العشرون أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس مرسعة بين ارساغه به عسم يبتغي ارنبه الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا كقوله لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للضعن الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء نحو لرجل قائم الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية نحو قوله كم عمه لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيث وثلاثين موضع وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح انتهى والأفت في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحو، على ما سيبين نحو قائم زيد وقام أبوه زيد وأبوه منطلق زيد وفي الدار زيد وعندك عمر وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخيري عند البصريين وفيه نظر فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد فنقل فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس لصحيح هكذا قال بعضهم وفيه بحث نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه وزيد أبوه منطلق والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك وإليه أشار بقوله وجوز التقديم إذ لا ضرر فتقول قائم زيد ومنه قولهم مشنوء من يشنأك فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم وقام أبوه زيد ومنه قوله قد سكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برسن الأسد فمن كنت واحده مبتدا مؤخر وقد سكلت أمه خبر مقدم وأبوه منطلق زيد ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره فأبوهم ابتدأ مؤخر وما أمه من محارب خبر مقدم ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله ابن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين انتهى فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيانه كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي مبتدا أو لازم الصدري كما لي منجدا الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدا أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره وقسم يجب فيه تأخير الخبر وقسم يجب فيه تقديم الخبر فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر نحو زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمرو ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك أبو يوسف أبو حنيفة فيجوز تقديم الخبر وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المرادة تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف ومنه قوله بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد فقوله بنونا خبر مقدم وبنوا أبنائنا مبتدأ مؤخر لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا نحو زيد قام فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدا مؤخرا والفعل خبر مقدماً بل يكون زيد فاعلا لقام ولا يكون من باب المبتدع والخبر بل من باب الفعل والفاعل فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم فتقول قام أبوه زيد وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا باغزا نحو الزيدان قاما فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قام الزيدان ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقام خبرا مقدما ومنع ذلك قول وإذا عرفت هذا فقول, فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبرة يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا وليس كذلك بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم الثالث ان يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا قال الشاعر فيا رب هل الا بك النصر يرتجى عليهم وهل الا عليك المعول الأصل وهل المعول الا عليك فقدم الخبر الرابع ان يكون خبرا لمبتدا قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتداء فلا يجوز تقديم الخبر على اللام فلا تقول قائم لزيد لأن لام الابتداء لها صدر الكلام وقد جاء التقديم شذوذا قال الشاعر خالي لانت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الاخوال فلانك مبتدا مؤخر وخالي خبر مقدم الخامس ان يكون المبتدا له صدر الكلام كاسماء الاستفهام نحو من لي منجد فمن مبتدا ولي خبر ومنجدا حال ولا يجوز تقديم الخبر على من فلا تقول لي من منجد انتهى ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا اذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا اذا يستوجب التصديرا كاين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم ابدا كمالنا الا اتباع احمدا أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر فذكر أنه يجب في أربعة مواضع الأول أن يكون المبتدا نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر والخبر ظرف أو جار ومجرور نحو عندك رجل وفي الدار امرأة فيجب تقديم الخبر هنا فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت. فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو رجل ضريف عندي وعندي رجل ضريف الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو في الدار صاحبها فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار لألا يعود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ وهذه عبارة بن عصفور في بعض كتبه وليست لصحيحة لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه التقدير كذا إذا عاد على ملابسه ثم حدف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على السمرة مثلها زبدا وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل وهو وهوها عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة ولم يجر الخلاف فيما اعلم في منع صاحبها في الدار فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتأمل والفرق بينهما ان ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها فان العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير نحو أين زيد فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبره مقدم ولا يؤخر فلا تقول زيد أين لأن الاستفهام له صدر الكلام وكذلك أين من علمته نصيرا فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من الرابع أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد ومثله وما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف يحذف كل من المبتدأ والخبر إن دل عليه دليل جوازا أو وجوبا فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد والتقدير زيد عندنا ومثله في رأي خرجت فإذا السبع التقدير فإذا السبع حاضر قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف التقدير نحن بما عندنا راضون ومثال حذف المبثلئ أي يقال كيف زيد فتقول صحيح أي هو صحيح وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها قيل وقد يحدث الجزآن أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يأسن والاولى ان يمثل بنحو قولك نعم في جواب زيد قائم اذا التقدير نعم زيد قائم انتهى وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضرب العبد مسيئا وأتم تبيين الحق منظم بالحكم. حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع الأول أن يكون خبرا لمبتدا بعد لولا نحو لولا زيد لأتيتك. التقدير لولا زيد موجود لأتيتك واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد فعمر مبتدا وقبله خبر وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض النحويين والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما وأنما ما ورد من ذلك بغير, بغير حذف في الظاهر مؤول والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو لولا زيد لكان كذا أي لولا زيد موجود وان كان كونا مقيدا فاما ان يدل عليه دليل او لا فان لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو لولا زيد محسن الي ما اتيت وان دل عليه دليل جاز جاز اثباته وحذفه نحو اي يقال هل زيد محسن اليك فتقول لولا زيد لهلكت أي لولا زيد محسن إلي فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته ومنه قول أبي العلاء المعري يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغند يمسكه لسالة وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو لعمرك لا التقدير لعمرك قسمي فعمرك مبتدا وقسمي خبر ولا يجوز التصريح به. قيل ومثله يمين الله لا التقدير يمين الله قسمي وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدا والتقدير. قسمي يمين الله بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين ان يكون خبرا لان لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدا فان لم يكن المبتدا نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر نحو عهد الله لأفعلنا التقدير عهد الله علي فعهد الله مبتدا وعلي خبره ولك اثباته وحذفه الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعيه نحو كل رجل وضيعته فكل مبتدأ وقوله وضيعته معطوف على كل والخبر محذوف والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان ويقدر الخبر بعد واو المعية وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير الخبر واختار هذا المذهب بنو أصفور في شرح الإيضاح فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحدث الخبر وجوبا نحو زيد وعمر قائما الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تصلح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسد وذلك نحو ضرب العبد مسيئا فضرب مبتدا والعبد معمول له ومسيئا حال سدت مسد الخبر والخبر محذوف وجوبا والتقدير ضرب العبد إذا كان مسيا. إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضيف فالتقدير ضرب العبد إذ كان مسيئا فمسيئا حال من الضمير المستثري في كان المفسر للعبد وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر ونبه المصنف بق